هنا نذكر الفائدة التي ذكرها الإمام الدسوقي في حاشيته عن صور الماء المستعمل حيث أوصله إلى 25 صورة ويعادت المالكية في بعض الصور حيث ينويون ويفرعون الكثير قال الدسوقي الحاصل أن صور استعمال الماء المستعمل 25 صورة لأن استعماله أولا إما في حدث أو في حكم خرفة، وإما في طهارة مسنونة أو مستحبة مستحبة، وإما في غسل إناء ونحوه، وكل واحدة من هذه إذا استعمل ثانيا فلا بد أن يستعمل في أحدهما، فلا بد أن يستعمل في أحدهما، فمستعمل في حدث أو في حكم خرفة. يُقرأ استعماله في رفع الحدث لا في إزالة الخرس، وصوره أربعة، وكذا يُقرأ استعماله في الطهارة المسنونة والمستحبة، وصوره أربعة. بنحصل ضربتين في أربعة، تاثنين في أثنين. ولا يُقرأ استعماله في غسل كالإناء، وثاني صورة، والمستعمل في الطهارة المسنونة. والمستحبة يكره استعماله في رفع الحدث وحكم الخبث وكذا في الطهارة المسنونة والمستحبة على أحد الترددين إلا في المسائل الثمانية لا غير إلا في المسائل الثمانية لا في غير ذلك والمستعمل في غسل كالإناء لا يكره استعماله في شيء وهذا وما ذكره الشارح يشير شرح البردير من أن الماء المستعمل في رفع الحدث أو إزالة حكم الخرس لا يكره استعماله بعد ذلك في رفع خرس وهو ما نقله العلامة ذروق وهو أحد من له حواشي على الرسالة العلامة ذروق عن ابن رشد واختار شيخنا ما استظهره بعضهم من الكراه وذلك لأن علة كراهه استعمال الماء المستعمل الخلاف في طهوريته واقتصر على ذلك القول عبق والمج وعبق في حشد يشار بها إلى الشيخ عبد الباقي الزرقان والمج يشار به إلى الشيخ محمد الأمير بعد ذلك الماء اليسير الذي خالفته نجاسة ولم تغيره ما زال الحديث متصلا أخذ طالب حول المياه المكروهة لاستعمال عند المصنف أو في المدهن الماء اليسير هو ما كان دون خمسة أمداد وسبق الحديث عن المد وما عبر عنه المصنف بأنه ققدر آنية الولوء أو الغسل فهذا الماء إذا أصابته نجاسة ولم تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهذا لا تسلب طهوريته عند الماركين ولكن يقره استعماره بحديث أبي أمانة إن الماء لا ينزسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه الحديث تقدم ذكره من ولكن نقل الإمام الباجي عن ابن القاسم أنه إن كان المخالط للماء ولم يغيره نجسا يعني إن كان الشئ الذي خالط الماء ولم يغيره نجسا. فإن كان الماء كثيراً فهو طاهر على الاطلاق، فإن كان الماء قليلاً فالذي رواه أهل المدينة عن مالك أنه طاهر مطهر يبقى العبرة للقلة والكفرة وابن القاسم يطلق عليه اسم النجاسة في روايته وقوله ويرى أن على من توضأ به عليه الإعادة معادة الصلاة الوقت دون غيره وهو يعود إلى مذهب مالك الذي حكاه أهل المدينة عنه. وقصد بأهل المدينة هنا اللي هم المدرسة المدرسة اللي تمتين المدينة المدرسة اللي تمتين المدينة. وقد حكى ابن رشد أنه لا خلاف في أن الماء الكثير لا ينجدس ما حل فيه من النجاسة إلا أنت تغير أحد أو صاح. قلت والكلام من شارحتي. نذر لما سبق ذكره. من كلام الباجي وابن رشد فإن الماء الوارد في كلام المصنف لا ينطبق عليه وصف الكفرة بل هو يسير فيكره استعماله وأنه يصح أن يطلق عليه أنه قد تنجس والدليل يؤيد من ذهب إلى نجاسة هذا الماء وأنه يجب اجتنابه لتحقيق وقوع الرجس به والله تعالى ينهانا عن اقتراب من الرجس وكذا حديث القلتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخرف وفي رواية لم ينجس وهو نص في أن الماء القليل الذي لم يبلغ القلتين ينجس بما لا يلاقيه من النجس بما يلاقيه من النجس القلتين دول معيار والخلاف في القلتين كبير مقدارهم. وحديث أبو غرير رضي الله عنه متفق عليه إذا استيقظ أحدكم من نومه فليأسل يده قبل أن يدخل في وضوءه في وضوءه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فرق ما بين الوضوء والوضوء أن الوضوء هو اسم الفعل نفسه فعل الوضوء نفسه أن الوضوء بفتح الوضوء هو ما يتطهر به أو ما يتودأ به أو ما يتودأ به هذا الحديث نص في الموضوع حيث نهى المستيقظ عن غنس يده في أنية الهدوء لأن لا ينجس الماء كل ذلك يمكن أن يكون في أقل الأحوال مخصص لحديث الماء الطهور لا ينجسه شيء. إضافة إلى أن جانب المنع مقدم على جانب الإباهة عند التعارض وننضي مع المصنف في في حديثه حول المياه المكرومة للاستعمال. فنجده يذكر الماء الذي ولغ فيه الكلب. حيث يرى المصنف أن الماء الذي ولغ فيه الكلب أي أدخل لسانه فيه وحركه، وهذا معنى الولوغ من المذهب المقره للاستعمال. أن إذا لم يحرك لسانه وسقط فيه وسقط من فمه لعاباً فقط فهو غير مكروه على الصحيح من المذهب. قال الناظم والماء إن ولغ فيه الكلب. يقره استعماله والشرب لكنه في حال الاضطرار أداحه قوم من الأخيار ولا يضره ولوغ الهر لأنهم قضوا له بالطهري، والطير محمول على الطهارة إلا التي في فمها القضارة قلت وهذه من عجائب مسائل المالكية التي يبنونها على القول بطهارة الكلب عندهم خلافا لبعض فقهائهم كسحنون وابن الناجسون وخلافاً لما عليه جمهور العلماء من نجاسة الكلب جملة وتفصيل وهذه من المآخذ التي أخذها لأصحاب المذاهب الأخرى على المالكية حيث قالوا بطهارة الكلب وسيأتي الكلام عن ذلك في الحديث عن الأعيان الطهرة والأعيان الناجسة وعليه فالصحيح الذي أراه والكلاب للشارحة هو نجاسة هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب لا كراهته استذلا بعموم حديث مسلم فهو إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولى بالتراب بالطراب وفي رواية إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وإذا انقطع شيء عناع أحدكم فلا يمشي فينا عليه الأخرى حتى يصلحها حديث تضمن فائدتين فائدة أدبية فتتعلق مشي الإنسان حافيا في نعل ونعل المخلوع وتتضمن فائدة في مسألة ولوغ الكلب في الماء والحديث فيه التراب في بعض الروايات بعضهم يقول الأولى بالتراب وبعضهم يقول السابعة وبعضهم يقول غسلة بالطراب فقط وينتهى الأمر و. الذي رآه بعض العلماء في المسألة وأيادته بعض الأبحاث الأمين أن غسل الإناء الذي لمسه الكلب وذنه لا تتحقق طهارته إلا بغسله التراب فهناك من الجراثيم التي تتخلف من لعب الكلب لا يزيلها إلا التراب ولو غسلته بمنظفات العالم كله لا يزيله إلا التراب وبعدهم قال إن التراب الترابة دي تعبدية تؤخذ كمان أربعة من المياه المكرومة للاستعمال الماء الراكد هو عكس الجاري إذا لم يستكثر جدا ويستكثر يعني مساحته تكون كبيرة كماء بحر أو ماء بحيرة في المنحوين وهذا الماء الراكد يكره الاغتسال فيه لأنه يقذره على من يستعمله بعضه إلا يخلو من وثق أو عرف ونحو زايد وإن لم يكن به نجازة هناك نه عن الاغتسال في الماء الراكد ونه يؤمن عن التباور في الماء الراكد وفي نفس الوقت يرى الملكية أن الماء الراكد مكروه استعماله قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الماء الراكد وهو جنود والنهي أقل ما يحمل عليه أنه يحمل على التنزيه أقل ما يحمل عليه أنه يحمل على التنزيه لأن هذه أقل أوصاف فالماء الراكد هذا يقوم استعماله بناء على كراهية الاغتسال فيه فعليه فيه مضر بالمغتسل واستعماله للتفحر ايضا ولعل الحكمه في ذلك في تقديري أن هذا الماء اجتمع فيه علتان كونه كده وركوده يؤثر فيه وكونه صار مستعملا باكتساب غيره فعلة الركود من الماء واقف ما بيجريش لأن الماء لو بيجري بيحمل بيزيخ انامه النسا وعلة إن في واحد آخر يستعمل نفس هذا الماء فاستغنى به علة تناهية علت الاستعمال وعلة إنه ما متوقف خمسة من المياه الناقروها استعمال أيضا التي أوردها المصنف ناء السقر وتحديدا سقر شارب الخمر والذي لا يتوقع نجذاب ثالث قبل ذلك أن ذكرنا إن ماء سقر ال ال الرج والمرأ والحائط نوعا لا لا يؤثر لكنه هنا ينص على ناء سقر المتبقي من شرب شارب الخمر أو المتبقي من شرب إنسان لا يحترز من النجاتات كالمجنون والمعتولي ونحو ذوي فالمرض بسوق الشرب الخمر هو من كثر شربه وشك فيه يعني شك في استعماله للماء بعد أن شرب الخمر سواء كان مسلم أو كافر. وليس المحصول أنه شارب الخمر مرة واحدة يعني العبرة أنه يكون سكير بيشرب مثلا وبعد ما شرب استعمل, استعمل كوب ماء للشرب الذي تبقى في الكوب اسمه سؤ اسمه سؤ فهذا إذا تحققت تهارته تعرض فم شارب الخمر يبقى لا بأ أما إذا لم تتحقق تهارته فيعتبر دخل في المياه المكرونة وكذلك الحال يلحق بنفس هذا الماء الماء الذي أدخل شارب الخمر يده فيه وكذلك من يتعاطى النجاسات في يده أو رجلة أو يستعملها نقل الباجي عامل عتبية من رواية إبن القسم عن نالك لا يتوضأ من سؤره ولا يتوضأ من فضل وضوءه يعني النصراني ووجه ذلك أن الغالب عليه النجاسة لأنه لا يتدين بالتوقف منه لأنه يأكل الميتة والثنزير ويشرب الصنف هذا منزلت من يأكل المجاسات من الدجاجات ونحوها المخلاة التي يمتنع الوضوء بسؤره النص بيتكلم عن النصراني أو اليهودي أو الكافر هو لا يحترز من النساسات استعمال للماء أو شربه للماء مع كونه لا يحترز من النساسات يجعل الماء دخل في إدارك الماء المستعمل ومن نشى عليه المصلح من أن الطهارة هي الأصل المتيقم وهو لا يرفعه الشك فكره استعماله كراها تتنزيل يعني المصلح نشى على أن الأصل فلا جرمة ومع ذلك فلا جرمة أن النجاسة إذ شوهد بفن المر وقت الاستعمال يرمل على مختبر كل الكلام اللي سبق ده في مسألة سور شعر الخمر فيما لو أنك أنك لم ترى لم ترى أجر النجاسة على عشق على فن لكن لو رأيتها قتعة بئ استعمال بعد استعمال ما هي النجاسة وألحق المصنف بسورة شعر الخمر أيضا سرع ما لا يتوقع نجسا من ماء لا انعسر الاحتراز منه بعض الضواب التي لا تتوقع النجاسات كالطير والسباع وتحديدا الطيور الجوارح كالصقر والنسر ونحوها والغربان ونحوها أو السباع كالأسد أو النمر أو الفادي أو نحو ذلك، أو من الإنسان المجنون أو الصبي أو الكافر لو أن أحدا من هؤلاء أدخل يابه أو تعمل أعضاء جسمي في هذا الماء فإن هذا الماء يكون مكروهان باستثناء ما يحصل الاحترار منه كالقطة وكالفأر ونحوها من الكائنات الصغيرة وسبق أن ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في القطة أنها من الطوافين عليكم أو الطوافات وحديث عمر بن العاص في قصة ساحب الدئر لما ذكر سيدنا عمر بن العاص يا صاحب الحوض هل تريد حوضك السرع فسيدنا عمر قال له لا تخبرنا يا صاحب الحوض فإن نرجع للسرع وترد علينا وهنا تساؤل هل يلحق الطعام بالنافل الحوض هل الطعام مثل مثل ما يعني السوق الإنسان في الطعام لو أمن كافرا أو صبيا أو نجسا أكل قطعة من خبزة أو من لقمة وتبقى منها شيء هل يعتبر السوق ينطبق على الطعام؟ كم في الرق على الماء هل يختلف الحكم فيما لو كان الذي أدخل شارب الخمر يده شارب الخمر يده في أوفمه في طعام وليس ما أجاب أنه على ذلك بقوله لا إن عسرا الاحترام منهم والمعنى أنه إن كان سوء شارب الخمر وما أدخل يده فيه من الطعام لم يكره استعماله لذلك ولا يراق لشرف الطعام لأنه لا يلغى بالشك الماء يمكن رقته لكن الطعام اتلافه يعتبر اتلاف ماء ومع كون الامر على هذا النحو في نسألك السؤري فإنهم إن شهدت النجاسة على فم من لا يتوقع النجاسات وامل بمقروها، فإن تغير الماء النجس فهو نجس وإن لم يتغير الماء ينظر فيه فإن كان يسيرا كأنية الوضوء أو الغسن فهو مكروه وإن كان أكثر من ذلك فهو غير مكروه قال المصنفون وإن رؤيت على فيه وقت استعماله عمل عليها وإن رؤيت على فيه وقت استعماله عمل عليها أي أن ريئة النجاسة ريئة أو رؤية على فم المرء أو الكافر أو الصبي أو المجنون يعمل عليها العبرة بالرؤية أنا أستطرد مع المصنف في ذكري بعض الأحكام الأخرى لمسألة نوت بعض الكائنات في الماء والتغير ونحو ذلك قال المصنف وإن مات تبري ذو نفس سائلة براكد ولن يتغير نجد نزح بقدرها لا إن وقع ميتا وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح وقبل خبر, الو... خبر الوافل إن بين وجهها أو اتفق مذهبا وإلا فقال يستحسن تركه ويرود الماء على النجاسة كعكسه يتحدث هنا المصنف في طائفة من النسائف منها مسألة موت الحيوان في الماء الراجل ومنها مسألة زوال النجاسة بنفسها أو النجاسة التي تطع الماء زالت بنفسها ومنها مسألة النجاسة تثبت بخدر الواحد أو لا تثبت ومنها مسألة ورود الماء على النجاسة أو عكسه أي ورود النجاسة على الماء هذه الصور الأربع تحدث عنها المصنف الصورة الأولى موت الحيوان ذو النفس السائلة في الماء وأحكام نزل وهي المعنية بقول المصنف وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير ندب نزح بقدرها لا إن وقع ميتا هذه الصورة الأولى إذا مات حيوان بري ذو نفس سائلة في الماء الراكد كماء البئر أو ماء الصهاريج ونحوها والبري يقصد به الحيوان غير المستقبل بصلاف لو كان الحيوان مستعمت في البيوت كالأراني والحمام والطيور ونحوها البري والحيوان غير المستأنس فإذا مات الحيوان البري في الماء الراكس ولم ينشأ عن هذا الموت تغير الماء في اللون أو الطعم أو الرائح فإنه يندب أن ينزح من الماء بقدر البئري أن ينزح من الماء بقدر البئر بقدر الحيوان الذي مات فيه. بقدر الحيوان الذي مات في هل بقدر حجم الحيوان وحجم الماء من القلة والكثرة والصغر والكبر بمعنى لو أن الماء مات فيه حيوان صغير ينزح بقدره وبرقدر الماء نسبة نسبة وتناسب وتناسب فإذا كبر حجم الحيوان نزيد في كمية الماء التي تنزح فلا قل النازح مع صغر الحيوان وكثرة الماء ويكسر مع كبره وقلة الماء ويتوسط مع المتوسط ده ضابط عملية النزح في مسألة الحيوان إذا مات في الماء بعض المالكية بعض المالكية آه ومنهم آه الشيخ الدرديس في شرحه حقق في مسألة النزح أن المدار على ظن زوال الفضلات لا على قدر النزح أي سينزح حتى يغلب على ظن زوال الفضلات التي حلت بالماء. هو لم ينظر إلى حجم الحيوان الذي مات في الماء كبير أو صغير. ولم ينظر إلى حجم الماء. بل بالعكس هو ينظر بعد الملكية. ينظر إلى قضية إنه إذا صار ينزح وينزح من الماء حتى يغلب على ظن من الماء طور. حتى يغلب على ظن ان الماء الطفر. والمرد للحيوان البري للنسي السائلة كما قلنا الحيوان البري يعني غير المستمس والبري من غير البحر أيضا غير البحري كالأشياء التي تعيش في البحر والنفس اللي هو مس اللي هو الحيوان الذي يسيل منه دم خلاف بعض الحيوانات الصغيرة أو الحشرات التي لا يمجر منها دم جاء في كتاب التلقين البري بالنفس السائلة يدجس بالموت وينجس ما ناتفه من ماءٍ أو غيره من ماءٍ غيره أو لم يغيره أو لم يغيره من ماءٍ غيره أو لم يغيره ولا ينجس الماء إلا أن يغيره خلنا نجس الماء إلى التغيير إلا أنه يستحب نزح اليسير بقدر الدابة وقدر الماء وهذا من باب التوقير والاستحباب وإن تغير نزه حتى يزول التغيير وما يتقدم ذكره كله فيما إذا لم يتغير الماء أما إن تغير يجب النسر الصورة العبية كلها فيما إن الماء لم يتغير ولم نرى عليه تغير لكن لو تيقن من وجود التغير فيثير النصح هنا واجبا وليس مستحبا حتى يزول التغير ويعود الماء كهيئته أولا طاهرا مطهرا بصرف النظر عن الكمية التي تنزع. أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ليس قال إذا سقط الكلب في البئري فأخرج, فأخرج منه حين سقط نزع, نزع, نزع منها عشرون دلون فإن أخرج حين مات نزع منها ستون أو سبعون دلون فإن تفسخ فيها نزع ماءها فإلا تستطيع نزع منها مئة دلون وعشرون وماءها هذا أثر على التحديد على قضية التحديد وأثر آخر عند ابن البي شيبة عن عطاه إذا وقع الزرز في البئر نزع منها عشرون دلوان فإن تفسخه فأربعون فإن وقعت الشاه نزع منها أربعون دلوان فإن تفسخت نزعت كلها أو مئة دلوان هذا التحديد ليس عليه دليل صحيح من السمة وإنما هو أثر أحدهم مروي عن ليس والآخر نروي عن عطاء. تتم للحكم السابق الحكم لو وقع الحيوان في الماء ميتا السورة السابقة هي أن الحيوان وقع في الماء حيا ومات فيه مات غريق. السورة الثانية الحيوان مات ووقع في الماء ميتا أحدهم استاذه برصاصة مثلا أو أطلق عليه سهما سنات في الجو ثم سقط ميتا في أما إذا مات الحيوان في الماء ووقع في البيئة ميتاً أو كان ميتاً من الخارج وهلقي فيه أو وقع حياً واستقرر جميعه حياً كل هذه الصور يستحب فيها النزل ولا يقصد أقصد لا يستحب فيها النزل ولا يقرر استعمال الصور المذكورة حيوان وقع حياً في الماء وخرج حياً قطة سقطت مثلا في إناء ماء كبير سقطت في حيه وفرجت حيه أو وقعت ميتة أو كانت ميتة وورطيت في الماء ثم استخرجت هذه الأشكال من الصور كلها النسح فيها لا ينضى واستعمال ما فيها لا بأس به ولا يكره فلا يدخل هذا الماء بهذا الشكل في إعداد المياه المكروه لماذا؟ قال لأنه إذا مات الحيوان في الماء فقد انسدت المسام التي يتخلل منها الدم إذ انتفاخ المسام يكون حال خروجه وبالتالي يكون الغالب على الظن هو أنه لم يخرج منه شيء ولذلك مشى المصنف على هذا الزهور العلة وهي زوال الرطوبة التي تخرج عند الماء الذي مات في الماء كتم جسده حتى تحضل الصضلات في الماء الخلافة في, في الماء خارج الماء وهذا ما لم يتغير الماء بالحيوان المذكور فإن تغير تنجس لأن ميتته نجس خلافاً لابن مرزوق في الوقوع ميتاً كالموت فيه. ويستدل على ذلك بحديث القلقين المتقدم وحديث أبي سعيد رضي الله عنه إننا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على غدير فيه جيسا هذا هو الميت في غذير فتوضع بعض القوم وأمسك بعض حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات الناس فقال توضؤوا واشربوا فإن الماء لا ينجسه شيء باب الصحابتات ورفض يتوضا من هذا الباب الصحابتات وتوضا فالنبي أقر لديها توضؤوا قال توضؤوا واشربوا من هذا فإن الماء لا ينجسه شيء اذن ديوال المساله الثانية وهي زوال نجاسة الماء بنفسها. ذكر المصنف هنا عرضاً من الصور تجول بها نجاسة الماء بنفسها وما تأثير ذلك في الماء. مش الإنسان حيتدخل لذلك قبل تجول بنفسها. منها إذا وضع إناو الماء الذي تغير بالنجسي في اللون أو الطعم أو الره وضع في الهواء وغلبت عليه الرياح حتى أزية النجاسة فلم يبقى لها أي آخر. لا في اللون ولا في الطعم ولا في الرأي فهل تعود له التهورية بعض الفقهاء يرى أن هذا الماء كان في الأصل من نوع الاستعمال لوجود النجاسة من نوع الاستعمال لوجود النجاسة والآن ما زال والآن زال النجاسة التي ترعت عليه وعاد لأوصافه السابقة فهو حينها يمطهر في نفسه وطهر لغيره بعض العلماء الأخرين يرى الماء إنها متغير بالنجس وقد تحذرت أجزاء النجسة فيه. كون الماء برده يجعله صهرا، وهذا هو الصحيح فهو متنجس ومنها إن من الصور صور تغير النجسة. ما إذا وقع إنا فيه ماء مطهر ومع مرور الريح أزيلة الماء الطاهر التي فيه كراحت ولون الزعفران هذا يعود لتهوريته قطعا دون خلاف يعني وقع إنا فيه ماء الطهر ومع مرور الريح ذلك الرأى المدى الطهر منه ومنها سورة ما لو تغير الماء بمكاثرة ماء مطلق عليه أو بإلقاء غير الماء فيه أو بنجحه الماء خاطفه نجاحا ثم صد عليه لأ مطلق ومنها إذا تغير الماء بالنجاح هي في أوصافه كلها أو أحدنا ثم زاله فلا يقلو إما أن يكون بمكاثرة ماء مطلق خالته أن لا فالأول طهور باتفاق ويجب أن يتطهر به قولا واحدا لأن النجاسة القليلة إذا غلبها الكثير من الماء فهي حين لا تؤثر أما إذا كان التغير بيلقاء شيء فيه غير الماء أو من نفسه بلا شيء أو كان التغير بنسف الماء الذي لا مادة له فقد ذكر المصنف فيه قولين استحسن بعض الشيوخ فيه الطهورية وكذلك إذا كان الماء أصلا متغيرا بطاهر فازال تغيره بذيالة مطلقة فيعود للطهوري. أخذ على المصنف هنا نأخذين أول هما أما يناسب لابن يونس وليس لابن يونس هنا ترجح ثالث ف... والثاني أنه صدر القول بالطهورية وهو قول ضعيف وكان من حقي أن يؤخره بعد ذلك نتحدث عن مسألة تبوت النجاسة بخبر الواحد البالغ العدل بضوابط والتي قال عنها المصنف وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو اتفق مذهبا وإلا فقال يستحسن تركه. إذا أخضرت شخص عن حال الماء حين أردت أن تتوضأ منه أو تغتسل، بعد سؤالك لهم أو قبل أن تسألهم أو سقط عليك ماء ماء، وسألت شخصا عن معرفته بحال الماء. فما مدى قبول خبر هذا الشخص من عالمين هذا معنى كلام المصنف الذي ذكرناه سابقا حيث يفيد أنه لكي يقبل خبر الواحد في الإخبار عن النجاسة فلا بد من مراعاة الآد أولا أن يبين المخبر وجها للنجاسة بمعنى أنه لا يكتفي بقوله إنها نالسة بل يبين السبب ككونها تنجست من كذا أو من كذا والثاني أن يكون المقبر متفقا في المذهب مع السائل أو من وقع عليه المال كمالكي مع مالكي أو حنفي مع حنفي ولعل هذه المسألة تثار في بعض أبواب الفقه مسألة المخالف الفروع بمعنى المخالف في المذهب فإذا انتفى الشرفان أو, أحده أو أحدهما فالأولى ترك هذا الماء إعمالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والظاهر من كلام مصنف أن المخبر لو أخبره بطهارة المال فلا يحتاج إلى قيدين مذكورين فقد نقل الحطاب ظاهر كلامهم أنه إذا أخبره بأنه طاهر فلا يحتاج إلى هذا التفصيل بمعنى أنه إن سأله فأخبره بأن الماء طاهر فلا يحتاج إلى أن يقول إنه طاهر بسبب كذا أو بسبب كذا. فالأخبار عن الطهارة لا يحتاج الإخبار بالطهارة لا يحتاج إلى تفصيل. أما الإخبار بالنجاسة فهو الذي يحتاج إلى تفصيل. وفي معنى هذه المسألة إجمالاً يقول ابن القاسم إن سقط عليه ماء عكر فسأل أهله فقالوا طاهر صدقهم. إن لم يكونوا نصارى والمراد أهل من أسقط الماء أو البيت الذي سقط منه الماء قال ابن النور هو محمول على الطهارة وسؤالهم مستحب فيصدقهم فيصدقهم إن لم يعرف عدالتهم وقال المازري يقبل خبر الواحد وإن مرأة أو عبد وإن مرأة أو عبدا عن نجاسة الماء إن بين سبب النجاسة أو لم يبينها ومذهبه فيه كالمخبخ فإن أجمل مخالف مذهبه استحب تركه لأنه قد صار لخبيه مشتبها مسألة ورود الماء على النجاسة أو ورود النجاسة على الماء لا يختلف الحال عند المالكية فيما لو ورد الماء على النجاسة لو وردت النجاسة على الماء فكلاهما سواء في الأثر والحكم لأن المخلطة حصلت في الحالتين فلا اعتبار بتقدم أحد السببين ويذكر يذكر صاحب القبس وهو أحد شراح الموطأ أو أحد فروح الموطأ فائدة بديعة قالنا بعض العلماء في الحديث الذي فيه الأمر بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء الذي هو الحديث الشهير إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده قال صاحب القرس نقلا عن ولا العلماء أصل من أصول الشريعة وهي الفرق بين أن يرد الماء على النجاسة أو كرب النجاسة على الماء وصورة المسألة كما يمكن توضيحها أن الثوب الذي يريد المرء أن يطهره إما أن يأقذ له ماء ويجعل الماء في إناء ويأخذ الثوبة ويلقيه في الإناء الذي به الماء وإما أن يجعل الثوبة في الإناء ويصب عليه الماء وهاتان الصورتان كلاهما مطهرة عند المالكية ولا فرق بينهما، وإن اختلف مع المالكية وغيرهم في ذلك كما وقع من الشافعية الذين اعتمدوا حديث القلتين وفرقوا بين قليل الماء وكثيره وقالوا إن ورد الماء على النجاسة طهرها وإن ورد النجاسة على الماء وكان دون قلتين تنجس الماء بمجرد ملاقات النجاسة وإن لم يتغير أما لو كان أكثر من قلتين فلا ينجس بمجرد الملاقات أما المالكية فلهم كلام في تضعيف حديث القلتين حتى قال ابن العربي رحمه الله عليه الحديث ضعيف مقدران الضارة القطني على إمامته أن يصح حديث القلتين ولم يستطع يشير قاسب يشير ابن العربي في ذلك إلى تضعيف حديث القلتين وكلام المصنف هنا في مسألة ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة فيها إشارة إلى أن المعمول به في المبهد أنه لا فرق بين الصورتين خلافا لما يراه الشافعي ينتقل الحديث بعد ذلك حول الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة قال المصنف الطاهر ميت ما لا دم له والبحري ولو طالت حياته ببر وما ذكيه وجزءه إلا محرم الأكل وصوف ووبر وزغب وزغب ريش وشعر ولو من فنزير إن جزت والجماد وهو جسم غير حي ومنفصل عنه إلا المسكري والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا إلا المذر والخارج بعد الموت ولبن آدمي إلا الميت ولبن غيره تابع وبول وعذرة من مباح إلا المغتذي بنجس وقيء إلا المتغير عن الطعام وسفراء وبلغم ومرارة مباح ودم لم يسفح ومسك وفأرته وزرع بنجس وخمر تحجر أو خلنا عقل المصنف هذا الفصل للكلام عن الأعيان الطهرة والأعيان النجسة من الإنسان والحيوان وغيرهما أولا الأعيان الطهرة الأعيان الطهرة واحد الميت الذي ليس له نفس سائلة والمراد به كل ما ليس له دم يخرج منه حين موته أو حين جرحه كالعقارب والخنافس والصراصير والكثير من أصناف الذباب وغيرها, وغيرها من الحشرات الصغيرة فهذه طاهرة العين حتى ولو ماتت حتى أنفها أي ماتت بنفسها لا بقتل شخص لا أو بقتل غير شخص لا وجاء في مواهب الجليل الحطاب في ميتة ما لا نفس له سائلة طريقتان في المذهب. الأولى أنها طهرة باتفاق وهذه طريقة ابن وشير قال في الاعتبية وأما البري مما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت بلا خلاف والطريقة الثانية أن فيها قولان المشهور هو أنها طاهرة قال في التوضيح نقل سند عن سحنون أنها نجسة لكنها لا تنجس غيرها نجسة في نفسها ولكنها لا تنجس غيرها وقال ابن عرفة ميت تبري ذي نفس سائلة غير إنسان كالوزع نجس ونقيضها طاهر ولكن ما ولد فيه دم منقول من غيره بمعنى أنه يتغذى من غيره كالبعوض والبرغوث والقمل فيرى بعضهم أن ميته نجس قال المعظم وميت ما له دم منقول في طهره تختلف الفحول بمعنى أن هناك تفرقة ما بين الذي له نفس سائلة والذي ليس له نفس سائلة ولكن الحيوانات او الحشرات الصغيرة التي تتغذى على دمع غيرها كالبعود ونحوها فبعض علماء المذهب يرون نجاستها اما الدليل على طهارة ما ليس له نفس سائله فما يلي اولا ما روى عن سلمان الفارسي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله يا سلمان كل طعام وشراب وقع فيه دابة ليس له دم فماتت فوى الحلال أكله وشربه ووضوءه الحديث رواه البنهقي في سننه والضيق وفيه ضعف الحديث الثاني عن أبي هرية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء وجه الذلال من الحديث الثاني أن الذباب قد يموت إذا أغمزها في الماء فلو كانت ميته نجسة لا ما أغمس فيه أو ما غمس فيه اثنين من الآيات التبارك أيضا الحيوان البري حتى ولو عاش في البر الحيوان البحري حتى ولو عاش في البر فترة والمراض به كل ما يعيش في البحر من الكائنات الحية سواء كان من الحيوانات التي لا تموت بمفارقة البحر كالسمك أو من الحيوانات التي تعيش في البر والبحر كالسلاحف البحرية والتمساح والضفاضع وهي التي يسميها العلماء البرمائي وسواء مات الحيوان البحري حدث أنفه ووجد طافيا على الماء أو بسبب شيء أي مات بسبب شيء فعل به من الصياد له سواء نصطاده مسلم أو مجوسي أو ألقي الحيوان في النار أو دس في طين فمات أو وجد في بطن حوت أو طير ميتا ولا فرق بين أن يكون مما لا تطول حياته بالبر كالحوت أو تطول حياته كالدفدع البحري والحوت هنا يطلق على جملة السمك عامة ودليل طهارة الحيوان البحري حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الوضوء من ماء البحر فقال هو الطهور ماءه الحل ميته واجه الاستدلال منه أن إباحة ميتة البحر دليل على طهارتها ويستدل كذلك بحديث وحلت لنا ميتتان السمك والجراد والجراب ثلاثة الحيوان المباح الأكل وأجزاؤه إذا ذكيه ذكي بالذال أي ذبح ذكاة شرعية والمراضي ما ذكي ذكاة شرعية بذبح أو نحر بشرط أن يكون مباح الأكل فإن كل فإن كل محرم الأكل لا تفيد فيه الذكاء كالحمير والبعاء فإن كان من مقروه الأكل كالهر والذئب فالذكاء تفيد فيه عندما لم يحرمه كما سيأتي ذلك في باب الأطعمة أو باب المباحات من الأطعمة ويحق بالحيوان كذلك الأجزاء التي أخذت منه بعد الذكاء كالعظم واللحم والسن فلها أيضا حكم الحيوان من حيث الطهارة ويستثنى من ذلك ما كان محرم الأكل كالخيل والبغال والحمير والخنزير، فإن الذكاة لا تنفع فيها أما المكروم من الطعاني كذا السباع والقطط ونحوها فإن ذكيت لأجل لحمها تهر جدها تبعا لها لأنه يؤكل كاللحم وإن ذكيت بقصد أخذ جدها فقد طهرت ولا يؤكل لحمها لأنها ميتة بناء على طبيع الذكاء وهو الراجح وعلى عدم الطبعيد أو على القرد عدم الطبعيد فإنها تؤكل وقد نص المصنف على الجزء بعد الكل لأنه لا يلزم من الحكم على الكل الحكم على الجزء بمعنى أن المصنف هو ذكر الكل ثم ذكر الجزء لأنه لا يستلزم الحديث عن الكل الحديث عن الجزء فلذا نبه المصنف على ذلك أربعة صوف الحيوان ووضره وشعره المراضي الصوفي كل ما كان على جلوه الضأ وبالوضر ما كان على جلود الإبل والآيان والشعر ما يكون على جلود أغلب الحيوانات هذه أشياء معروفة هذه الأشياء طاهرة من سائر الحيوانات حتى ولو أخذت بعد الموت لماذا؟ لأنها مما لا تحلها الحياة وما لا تحل من الحياة لا ينجز من الموت بمعنى أن الحياة لا تحل بهذه الأشياء لأنها تبع, لأنها تبع لجلد الحيوان وإن كانت تنمو في حياة الحيوان بنموها وتتوقف أو يتوقف نموها بموتها إلا أنها تبعث وليس أصلا في الحيوان. فهذه الأشياء نظرا لكونها لا تحلها الحياة فلا تنجس بالموت. وأيضًا فإنها ظاهرة قبل الموت فتكون ظاهرة أيضًا بعد الموت عملا لاستصحاب الأرض. والاستصحاب دليل أصولي معروف ويلحق بذلك أيضا الريش والزغب، وما ينبت حول قصبة الحيوان مما يشبه الشعر ريش خفيف ينبت على رقبة الحيوان والدليل على طوارة هذه الأشياء قول الله تعالى في سورة النحل ومن أصوافها وأوذارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلهيا فالآية تبيح الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار وإذا الانتفاع تقتضي الطهارة وقيم المصنف طهارة هذه الأجزاء من الحيوان لأن تكون مجزوزة بحلق ونحوه لا من منتوفة وعلة ذلك علة التقييد بالجز دون النتفي أو القلع أن الجز لا يستخرج معه شيء من الجلد بخلاف النتف او القلع حيث يخرج معه غالبا شيء من الجلد فيكون حكمه كحكم العضو المقطوع من الحيوان هنا تفرق بديعا المصنف ما بين الصوف او الشعر او الوبر المأخوذ بالجز اي بالقص وبين المأخوذ نتفا او المشدود شدا عنيفا من الحيوان فالاول وهو المأخوذ بالجز او القص لا يستخرج معه شيء من جلد الحيوان أما الثاني فهو يخرج معه غالبا شيء من جد الحيوان وعليه فيكون حكمه كحكم العضو الذي قطع من الكائن الحي خمسة من الأشياء أو الأعيان الطاهرة الجماد بأنواعه المختلفة وما ينحصل عنه أو يلحق به الجماد بفتح الجين قيل أنه الأرض التي لن ينصبها مطر وقيل أنه السنة التي لا مطر فيها والفقهاء مختلفون في تعريفه في الاسترح فقال بعضهم إنه ما ليس فيه روح ولا منفصل عن الروح، وعليه يدخل فيه الجماد وقال آخرون العالم حيوان ونبات وجماد فجعل الجماد مقابلا للحيوان والنبات وخلاصة القول أن الجماد وكل ما سوى الكائنات الحية من الحيوان وهو الجسم الذي ليس فيه حياة ولم يكن منفصلا عنا سبقت إليه الحياة فعلى سبيل المثال الأرض والجبال والصخور ومعليها تطلق على الجمادات وهناك من الأشياء لا تتحرك وليس بها حياة ولكنها لا تطلق عليها أنها جماد لانفصالها عن حيوان كالبيض والعسل والسمن على سبيل المثال فهذه ليست من الجماد في الاصطلاع لماذا لانفصالها عن جسم سبقت إليه ناقل غلماء يرى أن الجماد هو الجسم الذي ليس بحي أي لم تحلوا الحياة ولا منفصل عن حي فيشمل النباتات بجميع أنواعها ويشمل جميع أجزاء الأرض وجميع المائعات كالماء والزيوتي ولا يشمل اللبن والثمن والعسل فإنها ليست بجماد لانفصالها عن الحيوان ويستثنى من الجماد المسكر بكلام في الشرح الصغير وهذا كلام في الشرح الصغير ويستثنى المسكر من الجمادات والمسكر هو كل ما يغير العقل دون الحواس مع شدة وقوة وطرب وكان يعني كالخمر في هوا فالخمر تستثنى من ذلك أو تستثنى من نجاسة من طهارة الجماد لأنها نجسة كما ورد في أحاديث عدة أبرزها معوي عن آسن ابن مالك رضي الله عنه قال جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال أهرق الخمرة واكسر الدنان أي الدنان أو الأنية التي بها الخمر فلو لم تكن نجسة لما أمر بكسرها وإراقتها أو لا أمر بتحويلها خلا حتى يباع فينتفع الأيتام بثمنه أو يتخذوه إداما أي طعاما فالأمر بإراقتها مع إن تحويلها إلى خلف دليل على نجاسة الخمر فلا تذكر الخمر في الأعيان الطهيرة من الجمادات ستة كل كائن حي وما ينفصل عنه الحياة معروفة أنها صفة ضد الموت هي صفة تصف لمن قامت به الحركة والإرادة حتى قال عنها الجرجاني في كتابه التوقيف على مهمات التعريف الحياة كل خروج عن الجمادية من حيث إن معنى الحياة بالحقيقة تكامل ما قص فالحياة صفة مجودية تكسب الحيوان إحساسا وإرادة وحركة ونموا في حال قوته وحركته لبعضه وقابليته للنمو في حال ضعفه، وعليه فيكون المراد بالحي هو كل ما تدب فيه الحياة أي تقوم به الحياة فكل كائن حي طاهر عند المالكية وغيرهم وكذلك ما ينفصل عنه من الدموع والعرق والبصاق والمخاط واللعاب والبيض حتى ولو أكل الحي نجسا إلا في مسألة الكلب والخنزير حيث يقول المالكية بطهارتهما مخالفين لذلك ما عليه جمهور الفقهاء قال الإمام النووي هكيا الإجماع على طهارة الأحياء قال النووي إذا ثبت الطهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه ودمعه طاهرات سواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفسا وهذا كله بإجماع المسلمين وقد قلنا نص النووي هنا أو ذكرنا نص النووي هنا باجتمادي على الإجماع ولو لم يكن قائله من علماء المذهب وهكذا رأينا أن عموم كلام المصنف يقتضي طهارة هذه الأشياء من الدموع والعرق واللعاب والمخاط ونحو ذلك ولا بأس أن نعرج عليها بشيء من التعريف والتوضيح فالدمع هو ماء العين من حزن أو سرور وجمعه أدموع ودموع والقطرة منه تسمى دمعة والدموع كما يقول العلماء هي إفرازات تخرجها الغودة الدمعية تقوم بغسل القرنية بصورة دائمة القرنية هي الطبقة الخارجية القوية من العين والدمع لا يخلو من يبكي منه فهو سمة لكل البشر وقد ذكى النبي صلى الله عليه وسلم على أدنه إبراهيم بدمعه وأخبر عن النفس فقال أو عن ذلك فقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحذر ولم يروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أغسل شيئا من ذلك وهذا دليل على طهارة الدمور والعنق هو رشف جلد الحيوان أو ما جرى من أصول الشعر من ماء الجلد اسم للجنس اسم جنس لا يجمع وهو يتكون في مجمله من الماء ومن بعض المواد المذابة التي تفرزها غدد في الجلد وتنتشر على سطح الجسم بأكمله لكنها تكون في مواضع معينة من الجسم أكبر وأكثر تركيزا. والدليل على طهارة العرق ما أرؤي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحك عريانا أو عريا ومنضب العري هنا ما ليس عليه سرج فلا بد أو يستلزم الركوب على فرس بيون سرج أن يباشر العرق الثياب النبي صلى الله عليه وسلم وبدنه لأن الخيلة إذا جرت عرقت عرقا كثيرا ويستدل كذلك بحديث أم سليم رضي الله عنها أنها أخذت من عرق النبي صلى الله عليه وسلم وجعلته في قارورة فسألا فقالت يا رسول الله به نروا بركته لصبياننا قال أصدت أن اللعاة هو السائل اللزج الذي يفرز في الفم ويؤدي دورا مهما في عملية هضم الطعام وتحريك اللسان وهو ذو مظهر نائي عديم اللون ويحتوي على مواد تساعد على عملية الهضم قال عنه الدردير اللعاب هو ما سال من فمه في يقظة أو نوم ما لم يعلم أنه من النعبة لصفرته ونتونته فإنه نجس ولا يسمى حينئذ لعابة واللعاب طاهر عند جميع الفقهاء ومن الأدلة على طهارته حديث عمر بن خارجة قال كنت آخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والوعابها يسير بين يسيل بين كتفيه أما المخاط فهو إفراز مائي لزج تفرزه غدد أو أرشية خاصة كالأرشية التي في الأنف والمخاط طاهر ودليله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية أنه ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه ودليله أيضا ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه هل يحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه فإذا تنخع أحدكم بل يتنخع عن يساره تحت أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا ووصف القاسم فتفن في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض أما البيض فهو معروف وهو ما ينفصل عن الحيوان أو عن الطيور سواء كان بيض دجاج أو نعام أو غيرهما لي ولو كان بيض حية أو غيرها من الحشرات ما دام البيض انفصل عن أصل متصف بالحياة والبيض تقوم به بعض الكائنات كطيور وبعض الكائنات أيضا كالزواحف وبعض الحيوانات الأخرى مبالغ المصنف فقال لطهارة الحي وطهارة ما تقدم ذكره مما ينفصف عنه حتى ولو أكل الحي ناجسا فقال ولو أكل ناجسا ناجسا أي وَلَوْ كَانَتِ النَّذْكُرَاتُ مِنْ حَيٍّ يَتَغَذَّى بِالنَّجَسَةِ وَاَسْتَسْنَى الْمُصَنِّفُ مِمَّا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ شَيْئَنِي أحدهما البيض المذر وهو البيض الفاسد والثاني ما خرج من الحي بعد موته فكلاهما نجسان على نحو ما سيشير إليه في الأعيان النجسة سبع لبن الآدمي الحي اللبن معروف هو السائل المغذي لجنين الكائنات الحية من الإنسان والحيوان وهو في الإنسان طاهر لعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس لا فرق في ذلك بين لبن المسلم ولبن غير المسلم ويستدل لطهارة اللبن كذلك بالمعقول من وجهين. خلاف الحديث المتقدم الوجه الأول أنه يستحيل إلى صلاح والمعنى أن به القوام بدن الطف الوجه الثاني أنه يجوز الرضاع بعض الحولين لأنه لو لم يكن طاهرا لمنع أن يجوز للإنسان أن يتجاوز في الرضاع مدة الحولين ولو لم يكن طاهرا لمنع استعماله في هذه خلال هذه المدة أما اللبن من غير الإنسان فهو تابع للحمه ثم أبيح لحمه فلبنه طاهر وما لم يبح أكله من محرم الأكل فلبنه فلبنه نجس واستثنى المصنف من اللبن لبن المرأة الميتة أي إذا استخرج منها بعد خروج الروح أو وقع على النساء اللاتي يباشرنا غسل الميتة وتكشينها فهذا حكم المصنف بنجاسته بنجاست وعائه بناء على نجاسة المرء بالموت وهذا رأيهم ضعيف لأن المعتمد أن المرأة ينجسوا بالموت أو ينجسوا بعد الموت سيكون اللبن طاهرا بعد الموت عيبا ثمانية دول وعذرة الحيوان المباح الأكل والمراد أنه ما كان يباح أكله من الحيوانات فبوله وعذرته طاهرا ومحل طهارة ذلك مقيد بما إذا لم يتغذى بنجس فإن تعذ به أكلاً أو شرباً فهما نجسان وذلك مدة ظن بقاء النجاسات في جوفه تسعة القيء والبلغم والصفراء والمرارة القيء هو الخارج من المعدة عن طريق الفن إذا لم يتغير صفة العذرة العذرة فهو نجس أي إذا لم يتغير إلى صفة العذرة فإن تغير فهو نجس ولو لم يشابه أحدا أوصاف أحد أوصاف العذرة فإن كان تغيره بصفراء أو بلغم ولم يتغير عن حالة الطعام فهو طاهر فإن تغير ولو بحمودة فهو نجس إذ لا فرق بين الطعام والماء وعلة نجاسة القيء أنه على الرغم من طهارة المعدة وطهارة ما يخرج منها فإن القيء قد استحال إلى فساد أما البلغم هو خلط من أخلاط الجسد وهو أحد طبائع جسم الإنسان أما المرارة فهي الماء الأصفر الكائن في الجلد المعروفة وإن كانت من مباح الأكل وذكية فإنها طاهرة هذه الأشياء يعتبرها علماء الطب العربي وقبلهم أطباء اليونان من أخلاط البدن أي أنزجته نحلات الإنسان في الطب القديم هذه الأربعة الصفراء والبلغم والدم والسوداء وهذه في فترة طويلة معتملا عليه في تقسيم الأمراض وتشخيصها